أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم اكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرَ النَّاسَ أَن آنذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صدق عند ربهم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 شیم زنی کم رب ساب کر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 يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ, لآيات لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ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 أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری محتی مل انفی جی داؤ ہوں فیح س تم فیح سل وجل جل اجل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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين تم مجالن بم خلاف الم لینو غور کیا فت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 نلی ان کو میو اندو م قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذَرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُدِرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ کُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمْ مَتَ وَاحِدَة فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ ربه فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَتَضَرَّعُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البذ والبحر حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن کل بهم دعوا الله مخلصين له ل دعوا الله مخلصين لَهُ الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا ايها الناس انما بغييكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبيكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 خََّ إِذَا أَخواَذَتِ أَرضُ جُخرُ فَهَا وَزَّنَةُ وَظَنَّ أَهلُهَا أَهُم قَادِرونَ عَلَيْهَا أَثَهَا أَممررونَ لَيلًا أَونَهَا رُ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 والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الا صراط مستقيم للذين احسن الحسنى وضی ولا يرهق وجوههم ہے ولا دل أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ فَنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ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 فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله شور عمدی علل حکو علیح دل حکو اف مئی یحدی عللحقی احقوی اتر إلا عل فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنْ نَظُنُّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَأَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِنُونَ وَمِنْهُمْ مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ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 قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِيِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ جج لو نسم اُل ار عیت انت کھوبیتن اؤن رد لو میل مجریم ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ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 ربھی انجی ول مت محفل و سر لا السماوات تاد میو ال ادوپ لم هو ہی وی تو ل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 قل بفضل الله وبرحمته فبذالك فليفرحوا فبذالك فليفرحوا هو خير مما يجمع پل عر تم ذل فجم لَكُمْ پل واحو ادین واحطن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 الفلاح زن لین ا آمَنُوا نو یت لیاتینیا ویلا عزت میا میلور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 لو د شبح نول مِنْ لو محفی محفل ادیب ات مَا لَا مو قل اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدِ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فاجمع امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجُرْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وأمرت أن أكون من المسلمين كَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ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 تمسن دادی موس وون فرون و ملتی نستک برون فستک بروک نو کوجری می ہک کولو دل سال موس کو لکل ج أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ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 إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فمَا آممَنَ لِمُ سَ إِللاا ذُرذِيَةُم مِ قَوْمِهِ على خَوْف مِ فِعَعونَ وَمَلَائِهم أَ يَفْتِنَهُمْ.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 وَأَوْ حَينَا إِلَ مُسَ وَأَخِيهِ أَ تَبَو وَآالِقَوومِكُمَا بِمِ الصرَبُ يوتَو وَجَعَلُ بُيوتَكُمْ قِبَلََ وَأَقِيمُ الصَّلَ وَبَِّرِمُؤمِنِ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 ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 وج وزن بھنی اسل بحرف اچ بہ فرؤن دو بغی و اد ادر پال امن تنہ عل جی مَنَت بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آل أَنَّ أَنَا وَقَدْ عَصَيْتُ قَدْ لَوِيتُ وَكُنْتُ من فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آَيَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 إَِّ رَبَّكَ يَقض بَينَم يَومَ القَامَةِ فيِي م كانَوا فِي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 إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ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 سوئن کن تمفی شکی فل آبدی نب دون میل فل آب دل دینتاب دون میندی آبد دینت و وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أُقِيمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَى عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ